وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبعوا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم و إ ن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما م ب ح و ر ا ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة و ت ع ا ل ه ا سعيها وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك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 إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل ه م ا اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من ا ل ر ح م ة وقل رب ر ح م ه م ا كما ربياني صغيرا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 ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولو على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إ ل ي ك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون اذ يقول الظالمون ان تستمعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمدعوتون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم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 أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم الوسيله أ ي ه م أ ق ر ب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محذورا وان من قريه إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه أو معذبوها, او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إ إلا, الا فتنه للناس والشجره الملعونه في ا ل ق ر آ ن ونخوفهم فما يزيدهم إ ل ا طغيانا كبيرا و إ ذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س قال ااسجد لمن خلقت طينا قال أ ر أ ي ت ك هذا الذي كرمت علي لئن أ خ ت ر ت ن ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لاحتنكن لذريته إ ل ا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم ف إ ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك و أ ج ل ب عليهم ب خ ي ر ك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د وعدهم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 ومن كان في هذه اعمى فهو في ا ل آ خ ر ه اعمى واضل سبيلا وان كادوا ل ي ف ت ن و ن لك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا أ ن ثبتناك لقد ك ت تركل إ ل ي ه م شيئا قليلا إ ذ ن لاذقناك ضعف ا ل ح ي ا ة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا و إ ن كادوا ل ي س ت ف ز و ن ك من ا ل أ ر ض ليخرجوك منها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 إ ن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا, على أن يأتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا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 نخيل و ع ن ن ب فتفجر ا ل أ ه ا ر فتفجر ا ل أ ن ه ا ر خ ل ا ل تفجيرا ت أو س ق ا ل س م كما ا ء ز ع م ت ع ل ي ن ا سفا ك أ و تأتي م الاسلاميه موسوعه ن خ ف النابلسي للعلوم الاسلاميه ن اسماء ي ي ؤ ن الله الحسنى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 فاسال بني إ س ر ا ئ ي ل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إ ل ا رب السماوات والارض بصائر واني واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد أ ن يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إ س ر ا ئ ي ل اسكن الارض